بسم الله الرحمن الرحيم السامي تنزيل الكتاب لا من رب العالمين ام يقولون الشرى بل هو الحق من ربك ما اتاهم من نبي من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ثم استوى على المرض ما لكم من دونه من وليه ولا جرع فلا تتذكرون تدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره الفتنة ثم يعود إليه في يوم كان مقداره مما ذلك عالم الخير والشهاده الذي أحسن من, من ثم جعل من مما ثم من روحه والأبطار والأبطار ما من ولكن يجب ان يكون ولو فتنا لأبينا كل نفس المراها ولكن حق القوم مني, مني جهنم من الجنة والناس الأدنين فتوطوا بما يتيكم بقاء يومكم هذا إنا نسيناكم على بل قذب كنتم تعملون إنما لفهم بآياتنا الذين إذا ذكروا بها ولكن يقولون ان يكون هناك اهداف يقولون ان يكون هناك اهداف يكون هناك اهداف يكون هناك اهداف يكون هناك اهداف يكون هناك اهداف يكون هناك اهداف يكون هناك فمن كان بمنك من كان باكرا لا يحترمون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات نقوانهما فلهم جنات نقوانهما بما كانوا يعملون واما الذين فخروا فنفعهم النار إن مِنْهَا وقيل لهم توقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولن بيحنهم من العذاب الأجنادون العذاب الأكثر علهم يغفرون ومن أظلم لمن تبكر الآيات حفه ثم أحرر عنها المجرمين في ملاد من الطال وجعلناه جليبا للطال وجعلنا منهم لما من, من الذين يحبون أمنا رما خل إن بينهم من كتاب أو من من في, مجلس في مجلس ان في ذلك لا يعبد يسمعون اولم نروا انا نفوسكم نائلا رب الجود فنخرج به درعا تاكل منه انهارهم وتنقذهم افلا يجودون ويقولون بكى بل تبت ان كنتم ضالين قل ايمانهم ولا هم ينفرون. فأعلم أن منتبر أنهم وانتظر إنهم منتظرون